مصير الحية من إعداد مدرسة تر ترانساس ذات مرة كانت بنت في السنة الحادية عشر من عمرها تدعى مارتا خرجت ذات يوم لنزهة إلى الغابة مع زملائها في المدرسة فانظر وستنظر مارتا التي كانت حريصة على الملاحظة بقيت مسحورة تنظر إلى الأزهار فجأة نظرت من حولها فلم تجد شيئا فوجدت نفسها ظلاحة لم تعد سرى زملائها ولا زميلاتها أخذت فورا تبحث عن قسمها وبدأت تهطل القطارات من المطار هذا هو ما كان ناقص فكرت مارتا كانت تهطل الأمطار يزداد من حين آخر وفجأة الريح الشعاع والرعد وآخر فسقط بجانبها جدع شجرة تحت حية حية مصابة بوسع أن أفعل ثلاثة أشياء فكرت مارتا يمكنني أن أقتلها يمكنني أن أهرب كما يمكنني أيضا أن أساعدها رافعة الجدعة عنها عندئذ قررت مارتا رفع الجدع من أجل مساعدة الحية انصرفت الحية ورأت مارتا أن ديرها كان جامداً لا يكاد يتحرك فهدرت مكان قلقة بمصيرها بعد سنتين واليوم من ذلك الحدث ذهبت مارتا إلى حديقة الحيوانات مع زملائها في المدرسة فبينما كانت تنظر إلى المربى الذي كان يوجد فيها كل الحياة والتعابين سمعت فجأة من مكبر الصوت هيا فالنهر جميعا سقطت مارتا لسرعة انفعالها فإذا بأمامها حية كبيرة فاتحة فمها وكانت تصفر وكأنها تريد أن تهاجمها أغلقت مارتا عينيها ظنا من أن الحية قد تكون قد تكون آخر شيء تراها في حياتها لكن الحية بدلا من أن تهاجمها انصرفت فعلمت مارتا أن ديل الحية كان يابسا كذيل الحية التي قد أنقذتها في الغابة عندئذ أدركت أن تلك الحية ما زالت على قيد الحية تسمت قصة مصير الحية من إيجادة لمدة ماء العين لم تصدق مارتا عينيها وهي ترى الحية تنصرف وتبعد عنها دون أن تبتلعها فتأكدت أنها طيبة ولم تأذي أحد كان أصدقاء مارثة وكل من كان في حديقة الحيوانات يجري للخروج من الحديقة خفاً من هجوم الحية وأثناء ذلك التقت مارثة بحال الحديقة وقال لها هيا يا صغيرتي اخرجي من الحديقة مع رفاقك لأننا نبحث عن تلك الحية اللعينة التي خرجت من القفص لا أدن أنها ستبتعد كثيراً لابد أن نجدها ونعيدها إلى القفص فردت عليه مرثة بحماس إنني أعرفها منذ كانت صغيرة إنها غير مؤدية وسساعدكم على إيجادها بدأت مرثة تبحث عن الأفعى بين أقفاس الحيوانات وفي ممرات الحديقة إلى أن لفت انتباهها ذيل أسود يزحف على غصن شجرة فسأكدت على أنه ذيل الحية أخبرت مرثة المسؤولين عن الحديقة عن مكان وجود الأفعى فحمل أحدهم بندقية تحسباً لهجوم الحية عليهم اختعب الجميع من الشجرة التي اختفت فيها الحية ومع أن رأتهم حتى هجمتهم فاتحت انفرمها الكابير ويتصفر وتروح بديلها الأسود فخاف الجميع وعادوا إلى الوراء اقترحت مرسى على حارس الحديقة إعطاؤها كيسة والاقتراب وحدها من الشجرة اقتربت مرتا بحضر نحو الأفعى وبدأت تحدثها وتطلب منها الدخول إلى الكيس تعرفت على لمرتا وبدأت تذهب ببطء ودخلت إلى الكيس باستسلام أحكمت مرتا إغلاق الكيس فصفق الجميع لها وشكروها على استعادة الحياة دون أن تؤذي أحد لكن مرتا بادرت قائلة لهم لقد استعدنا الحياة بسلام لذا أطلب منكم أن نعيد الحياة إلى الغابة إنها أرض المكان لها وفقت جميع الاقتراح مرتى وأعادوا الحية إلى الغابة مكانها الطبيعي